عليك ان تشابه بعض القصوات ممن وقعوا في الجاهليه المقيده فيما يقولونه ما ينفعش رجل بتصول ورجل بدات تخطو على الطريق والنقيد بتتكلم بطريقة كلامهم تلاقي واحد بدا يصلي وكتاب شارك ايه يتكلمه لك ويقول لك ايه اثبتك اتنا في المجدر يا عم. كلا ايه بيتكلم عن بنت من البنات المتبرجات يقول لك الله يا مولانا ده انا قبل ما كنت تعرف شويه البنات جاهدين ايه يا مولانا ايه اللي انت بتقوله ده واحترس تاني تقول الله العظيم يا مولانا ده انا كلها مجر الرابع يقول لك درام الخامس يقول لك درام السادس يقول لك درام يا خيب تكناع يا مولانا ايه ده يجوز لك أن تتكلم ولا أن تتخاطب مثل هذه اللغة الجاهلية التي كنت تتخاطب بها قبل استقامتك شابعا يحرم عليك شرعا أن تتشبه بالشيطان الشيطان عدو لذلك ولكنك يا مسكين تتبع عدوك في كثير من أحوالك والشيطان بطيء ملحا ما يلعك وأنت سريع اليأس وبالتالي فانت سريع الانتكاب الشيطان بتاعك معلم ما بيسبكش لما يجبك أرض أرض سيدك النبي بقول لك سيدك وتجراتك عليه الصلاة والسلام سيدك وسيدي وسيد الدنيا دي كلها قال ما منكم من احد الا وله شيطان الا ان الله قد أعامني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير يعني لازم في واحد لجئ انا شايفه انا شايف قاعد يقول لك بقول لك ايه هم يا عم بالصداع ما يا عم كبر لثموخك يا عم اهدى الضراطه انا شايف انا حشبي بيه كيف تنتصر علي؟ اولا تعالى بالله ثانيا بالاستعاده الصادقه من الشيطان يبقى اوعى تتبع الشيطان ثانيا لا يجوز لك ان تتشبه بالمبتدعه المبتدعه تم قال لك اه يعني ايه بدعه لا بتسمع اللي يمدي الجماعه الشرنية اللي طالعين لنا في المقدر جديد قعدين يقولولنا كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الرجل الكبير رجل الطيب جدي وجدك يجي يسلم عليك بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حرم نبال حاج محمد جامعنا حاج إسماعيل إليه ربنا اجمعنا وإياك مع سيدك النابي فيقوم الأخ الحبيب المسطرم يقوم قلال حله بلعب أعيب بالمين يا أولاد مش عارف ايه يا كفر يا اللي تكروا النبي وفيه حد احنا قلنا حاجه بتبدعني يالا جاني مولود اجله كانت سبعين سنه يعني. يعني ايه بدعه البدعه في اللغه من ابتدع اي ما فعل على غير مثال ثابت والبدعه في الاصطلاح ماليش كلام كبير شويه بس هو في الاصطلاح كما قال الامام الشاطبي رحمه الله هي طريقه في الدين مستحدثه تضاهي الشرعيه يقصد بها صاحبها التقرب لله عز وجل طريقه في الدين يبقى إذا كان الابداع في أمور الدنيا بما لا يخالف ديننا حلال ولا حرام حلال يعني أنتوا مثلا لو عملتوا أم علي وعملتوا كيك وعزمتون يعني حلال ولا حرام حلال طبعا <تصفيق> طبعا يعني ماذا ببالك اختنش على أيام صحابة كيك ماذا ماذا ببالك ماذا كده برضا هي طريقه في الدين مخترعه يعني جايبها من من دماغك مش من الدين هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه تشاوي في الشكل الطريقه الشرعيه التي شرعها الله على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم يقصد بها صاحبها التقرب لله عز وجل هو افضل ان يحبب ربنا بيها بس احنا عندنا الافضل ان لابد ان تكون النيه الصالحه تابعه للعمل الخالص السوي الذي قال به النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والمبتدع على انها ناس وحشه جدا ناس وحشه ناس ياعين بيقولوا في الدين كلام غلط وبيزودوا فيه كلام كثير ليس منه علشان كده شيدك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من البدعه فيقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه وقال عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار علشان كده تجد العلماء قديما وحديثا يحذرون من البدعه والمبتدعين ويحذرون من التشبه بالمبتدعه بل ويحذرون من مجالستهم ومصاحبتهم والسلام عليهم والسماع منهم لما تسمع ان في واحد بيطلع على قناه نقط والراجل ده مصاب وحرامي عامل لك عين الرياضه واخد لك كده ده شرشر نقط اكل بط واخد لك واحد يقفل لك في عينه ويفتح لك في حواجبك واحد مش عارف ايه يقول لك كلام كده يعني واخد بالك زيزو مش عارف ايه ولولو طبعا عارفين يعني انا على مين والاستاذ مؤطّر أخذلك والكلام ده إذا رأيت هؤلاء فعلم أنهم أصحاب هوى لبث عليهم الشيطان فظنوا أنهم على الحق وليس كذالك طبعاً في الجاي أقول لك مختب كل كلام كلام في الهوى بين آلاف مؤلفة بتعد تفرج علينا وملايين وينزلوا كلام على الانترنت في المواقع يبقى احنا شاهد بيجيشوها بالعدل دول فكرون ايه بطرفة باخد بلد راجل داخل المسجد ثلاث اثنين لقى راجل لحيته صغيرة كده زي حالتك ولقى راجل تاني لحيته الغاية صررته ام قالك اكيد العالم هو بدأنا طويله دي لأننا بقيس العلم بدون الداخل فرأة داخل على مولانا شان هو يا مولانا أستغفر الله يا ابن وقبالك الرجل باب أسمى أحد يجوه فيه ويعمل أستغفر الله يا ابنين أيوه ماذا تريد قال له الله أنا عندما أسأل حضرتك شؤال قال له ايه قال له افي الله جد قال له فيها قولان يا قولان يد المصيبه الحظ هم يقول فيه لهذا قال امامك ابن القيم ما تعلمت شفر. قال امامك ابن القيم رحمه الله تعالى في فائده من كتاب الفوائد